يم سفير للؤم النور هتلاقيه فرح وصرور عن يمينك يستعنور يظهر صوت التهليل مراضي بين الأمام جذبتي عائلي يا أمو النور جذبتي عائلي يا أمو النور جذبتي عائلي يا رمو المور الصهران يشوف البتول في الأعمى والمشلول قلوب قلوب في صحوة قول أمين أمين كريا لا يسون أمين آمین کری آلیسون آمین آمین کری آمین آمین عظيمة للآنام نور وبخور وزهر وحمام حاسب حاسب ايه وعاتنام حاسب حاسب ايه وعاتنام حاسب حاسب ايه وعاتنام حاسب إيه وعاتنا يا مسافر للأم النور خدني معاك ويكون ممنون بحب العادرة أنا مفتون تباكي تباكي تباكي <تصفيق> يمر النور بحب العذراء أنا مفتون تباكي